والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ووحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا, بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منه النفات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 الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أدورهن بالمعروف بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متقذات أخدان فإذا فعليهم نصف ما على المحصنات فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ